114. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 115. ألا هو العزيز الغفار 116. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ لَّهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ثم يهيجه تراه مصفراً ثم يجعله فِي إن في ذلك لذكرى للألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٌ مِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ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 ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هو الله يهدي به من يشاء، ومن يؤمن الله فما له من هاد، أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يومَ القيامةِ وَقِيلَ وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تكسبون 112. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 113. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 114. ولعذاب الآخرة أكبر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 فيه شركاء تشاكسون ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 111. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 113. ومن يضلل الله فما له من هاد 114. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام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 117. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 119. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 129. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت بوكيل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 أم تتخذ من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّأْتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاقِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 111. لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 112. سيئات ما كسبوا وحاق ما كانوا به يستهزئون 113. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن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 إلى ربكم وأسلموا لَهُ من قدر أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والتبعوا أحسن ما أزيل إليكم من ربكم من قدر أي يأتيكم العذاب بوتئون وأنتم لا تشعرون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 111. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون 114. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 111. لئن لا ليحبطن عملك 112. ولتكونن من الخاسرين 113. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 114. وما قدر الله حق قدره 115. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات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 117. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 118. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون